الصلاة الأمنية على الذات الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مصل وسلم على مفتاح الكون والأكوان وترجمان المنان نام إمام طيبة والحرم وكعبة تجليات القدم ومنبع الجهود والكرم على كل من كان في عالم العدم ذو الوجه الجميل والخلق العظيم من أنزلت عليه سبعا من المثاني والقرآن العظيم صاحب لواء عملك من تضل به عبادك يوم لقائك المعني بلولاك لولاك لما خلقت الأفلاك صائم نهار إني يبيت عند ربي يضعني ويسبيني قائم ليني تنام عيناي ولا ينام قلبي من شغلت قلبه بجمال ذاتك ونظرك بتجليات أسمائك وصفاتك النور الطالع بين الناغري والمنظور والبحر الحاجز بين القديم والمقدوم الغارف من بحر الجود والمقسم على كل موجود من اكتسب منه العدم وجود خلاصة نور نظرك يا معبود بكرية أزل الأزل أروث الأبد الأبدي الإمام الذي في ظله على عالم العدم تصيره ممكن الوجود وأشاعته بلا ظل في عالم الناسوت من ظللته بالغمام حفلا لذاته من تجلي الجلال فقال من رأني فقد رأى الله في تجل الجمالي الكنز المتلصم ألف قيام العالم من العدم ملكية العالم القائمة بالكرم يا ويمين الله من العالم نور الله في القدم الطانع غيب الله من تفصلت عنه مخلوقات الله وبرزت يجنه مصنوعات الله روح عالم الأرواح وجوهره الذي وجهره الذي قامت به الأرض السماوات نور عالم الأشباح القائمة وفاه ومكارم الأخلاق وإيصال الرحماي أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان فيه كان يقرأ هو وجبرائيل القرآن القرآن الجامع للقرآن والفرقان الجامع تشريع الرحمن القائم به أهل الإيمان إعباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان فصلّوا وصلّوا اللهم عليه صلاة بعدد حروف القرآن وكلمته وآياته وسمره وما به من الحركات وعدد ما فسن من الكلمات وعدد ما فسن من الكلمة وعدد من حروف التي بالكلمات وعدد ما قرئ وما سيقرأ وكل ذلك مطروب بعدد لا ينتهى عدده ولا يحصر مدده يا من لب الفصل على أسألك بحق سورتي طاها وياسيئن وإفلام مطاسين أن تصلي على البشير النذير السراج المنير الذي أرسلت رحمة للعالمين وختمت به المرسلين أول من ظهر من قوس أحدية الذات وتمكن من قوس واحدية الأسماء والصفات وتقدس بذاته وصفاته عن أن يكون له مثيل في خلقه وخلقه؟ من المبجودات ننتفرد بذاته لذاتك وكمن بأسمائك وصفاتك وانزلت عليه رحماتك وأظهرت من مبجوداتك وأرسلته أولا في عالم الأرواح لأخذ الميثاق لك ولإعلان أحاديث رضوبيتك. وعينة ألوهيتك وجعلته الشاهد على من قال بلا عين سألت عبادك من إقراري برقوبيتك سأل بل حين سألت عبادك من إقراري بربوبيتك ثم أغفته وأنزلته الادميه وانزلته بالحورات العدميه ثم طنبتوه الساجدين حتى ظهر نور في جبهة عبد المطلب فما بنوه عبد الله ثم أظهرته روحا وجسما ثم اظهرته روحا وجسما ثورتا وما عندك يا الله ورأيته في مهدي دلال عبوبيتك حتى بلغ مقام تجلل ولوهيتك حتى بلغ مقام تجلل ولوهيتك تجل واستغت عليه رحمانيتك واستغت عليه رحمانيتك شققت صدره شققت صدره وملئ قلبه إيمانا وحكمة بك من حربت إليه إن زواء بك فقام في جبل حراء يحمث ليالي الطوال في عبادتك حتى تغلب شرم عندك المخصوص بأنبيائك فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المقصود من أعوال ربك وأرسلت رحمة لعبادك فأنزلت عليه تابك لنبين في أمرك ونهيك ثم أيته لما عصاب خلقك حتى فتع بلدتك التي نسبت لأجله إليك وبعد ذا أكمل شريعتك وحمل رسالتك إلى خاصة خلقك فوق جبل عرفاتك وأشهدهم على نفسه هل بلوت هل بلوت هل بلوت قالوا بلى يا رسول الله بلى يا رسول الله فأشهدك عليهم لتكون الشهادة بك لك ثم أرجعته لك ثم أرجعته إلى حديث ذاتك وإلى محبوبية حضرتك فصل اللهم علي بك لك صلاة تعرفني بها حقيقة حقه لديك وأقنم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم عليه على منهاج شريعته حتى أصل بها إلى حضرتك واكشف لي بالصلاة عليه صلى الله وسلم عليه عن أعديد ذاتك وباحذية أسمائك وصفاتك وارجعني بك بالصلاة عليه صلى الله وسلم عليه واجعلني بك لك بالصلاة عليه صلى الله وسلم عليه واجعلني مستوى لكل ومظهراً لأموار تجلياتك وهادياً بك إليك ودال لبك عليك وداعياً إلى شريعة رسولك التي هي شمائل حبيبك يا أرحم الراحمين اسمع دعائي بها كما سمعت دعاء عبدك زكريا وانصرني بك واحفظني بك لديك واقضع القواطع بيني وبينك ولا تكلني إلى نفسي تقربني السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على أول تعيين في أحدية الذات كمان واحدية الأسماء والصفات تنزيل من أعمايه الرومية لاستواء الرحمنية وأول مالوه قام للألوهية بكمال لا لوهية من جمع تجليات الكنيات بذاته وصارب الممكنات في عظمته وتفصلت من جميع المخلوق كفص العرق من الجسم وهو على ما كان عليه من الكمالات وقامت به الأرض والسماوات وعرفت به حظرة ما مبرزت به حظرة الكليات عميب الذي لاستجنيت به جمال ذاتك وأظهرت به سره ما كملت به مملكتك، من كمل به عالم إنسانيتي، وخوف وات به صنم جاهنتي، ورفعت به كلمة إسلامية، مقابل به سر العبوديتي، من فرد بذاتك وكرنا بصفاتك أعلم nasi min اغتله معزة وجلال ما خلقت خلقا أفضل منك بك آخذ ولك معطي الأعلى الذي قام بين يديك قبل أن تخلق الأرش والفرش وما في طيبهما فقلت له اكتب فكتب في نوح غيب كما كان في علمك وما يكون من معلوماتك روح الكل السارية في المخلوقات قائم بها أنسور الحياة أنسور الحياة الإنسان والصفات المهاجر من أعدية ذات إلى واعدية الأسماء والصفات المهاجر من أعدية ذات إلى واعدية الأسماء والصفات بروحه الأحمدية كان الله ولم يكن معه شيء ثانيا من مكة إلى المدينة بذاته المحمدية وهو الآن على ما كان عليه فصل الله أم عليه صلاة تليق بك منك إليه وسل الله أم عليه سلاما يليق بك منك إليه واجعلني الصلاة عليه صلى الله وسلم عليه من وصل به إليه واجعلني نسبة إلى عذرته وأكشفي به عن سر حقيقتي حقة عن قيبه حتى أقوى ما بحق حقه وأكرمني إن شاهدت عذرة قدسه فنؤمرني بيور ذاته حتى أمشي بين الناس لنوره داعيا إلى شريعته اللهم يا سامع كل صوت ويا ساهق القوة ويا كاسي العظام نحما أنشزها بعد الموت أسألك باسمك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي لم يطلع عليه حد من المخلوقين يا عليم ذو إنات لا نقوى حتى إلى إناته يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصى عددا أسألك أن تصني على محمد صلاة لا تعد بعد ولا تلحصر بعدد يملو نوها العرش والفرش وما في طيها وعلي وصحبي وسلام على المرسلين ve hamdülillahi Rabbil alamin amin ya